إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّا لَثَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ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 وَعِندَهُم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُنَّ نَبِيطٌ مَّكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا امتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل له الجميع ولديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَبَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالنَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَرِيعٌ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 وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ جِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِرِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ